بسم الله الرحمن الرحيم قاف و ا ل ق ر آ ن المجيد بل عجبوا اذ جاءهم منذر منهم فقال فقال الكافرون هذا شيء عجيب ااذا متنا وكنا ترابا ذلك ر ج ع بعيد ع قد ل م ن ا ما ا تنقص ل أ ر ض م ن ه م و ع ن ن د ا ك ت ا ب ح ف ي ب ل ك ذ ب و ا ب ا ل ح ق ل م ا ج ا ء ه م فهم ف ي أمر مريج أفلم ر ي ن ظ و اسماء إلى ل ا ف و ق ه م كيف ب ن ي ن ا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 ماء م ب ا ر ك ف أ ن ب ت ه الهدى ش ر ك ا دعويه غير ربحيه ذات ل مضمون اجتماعي ق و أ ح ي ي ن ا به بلده ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط, وإخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل م كذب الرسل فحق وعيد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 م ا ينفذ من ق و ل إ ل ا ل د عتيد ي رقيب ه و ج ا ء ت س ك ر ة ا ل م و ت ب ا ل ح ق ذ ل ك م ا كنت م ن ه ت ح ي د ونفخ في ا ل ص و ر ذ ل ك يوم الحسنى و ع ي د لفضيله ا ئ ق و ش و ر م ل ق د ك ن ت في غ ف ا ب ل س ي م ن هذا ف ك ش ف ن ا ل ن ا ء ك ف ب ص ر ك ا ل ي و م ح د ي د و ق ا ل ق ل هذا م ا ل د عتيد ي ا ل ق ي ا ف ي ج ه ن م كل ك ف ا ر عنيد م ا ء الله خ ي ا د م س ن ى الذي جعل مع الله الها اخر فألقياه, فالقياه في العذاب الشديد قال قريده ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد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 وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب حقير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ل ه م ما ا ش و ن ف ي ه ا و ل د ي ن ا مزيد وكم أ ب ل س ن للعلوم من ه ا منهم ل ا فنقبوا في ا ل ب ل ا د هل م ن م ح ي إن في ذلك لذكرى لمن؟ ل م ن كان له قلب أ و ألقى س م ع و ه و شهيد ا ل ق ق د خ ل ن ا ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر ض و م ا ب ي ن ه م ا في س ت ة أ ي ا م ف ي ستة أ ي ا م و م ا م س ن الله من غ و ب ا ل ح س ن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 م و ن م و ت و إ ل ي ن ا ا ل م ص ي ر يوم تشطق ا ل أ ر ض ع ن ه م س ر ا ع ذ ل ك حشر ع ل ي ن ا ي س ي ر نحن أ ع ل م ب م ا ي ق و ل ه ا و م ا أنت ع ل ي ه الحسنى فكر ب ا ل ق ر آ ن من يخاف وعيد